سوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبئ الإنسان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 ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى